رسول من قاتهم أجمعين يوم لا يغنى مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إلا من رحم الله شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كظل الحميم خذوه فاعتلوه إلى سوا يصب فوق راسه من عذاب الحميم ذق انك انت العزيز الكريم ان هذا ما كنت به تمتن المتقين في مقام أمين إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين. وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقا.